هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمُ النَّرْتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيُكَفَّرُونَ بِهِ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُدْخَلُونَ جَنَّاتٍ تَجْرِي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 يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطص من أرضنا وَلَمْ نُمَكِلَ لَهُمْ حَرَماً آمناً يُجْبَأ إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ الرِّزْقَ مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فتلك مساكنهم لم تُسْكَبَ مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يسلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها